بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لأ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 وتصري في الذياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أفيم.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 في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيهام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه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 أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محياهم وما ماتهم ساء ما يحكون وخلق الله السماوات والأرض بالحق وَلَتُجْزَنَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَنْهُ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا كُتِبَ عَلَيْنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يحيي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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ قُلْتُ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُظُنُّ إِلَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُم سَيَأْتِمُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما وااكمنا وما لكم من ناصرين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 وله الكبريان في السماوات والأرض، وله الكبريان في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.